افرايتم اللات والعزى ّ ومناه الثالثه الاخرى الكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ضيزى ان هي الا اسماء سميتموها سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان إ ن يتبعون إ ل ا الظن وما تهوى الانفس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 وَمَا يَتَّبِعُونَ وَإِنَّ لَهُمْ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا الظَّنَّ الظَّنَّ لَا بِهِ إِنْ يغني من الحق ش ي ئ ا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 إن ربك واسع المغفرة ه い أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أ ن ف س ك م هو أ ع ل م بمن اتقى أ ف ر أ ت ي ت الذي تولى و أ ع ط ى قليلا و أ ك د ى اعنده علم الغيب فهو ي ر ى أ م لم ينبا بما في صحف موسى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 「私の名前は何でもいいです」 إنهم كانوهم ن أهوى فغشاها هذا أظلم والمؤتفكة ما تتمارى ربك غشا آلاء وأطغى فبأي ي ذ「今 من النذر الأولى